أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد والي محمد صلوات ربي عليه علي ابنك طالب صلوات ربي عليه خاطمة الزهرة صلوات ربي عليه والحسن والحسن صلوات ربي عليه زين العابدين صلوات ربي عليه والأيمة المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لما ورد سبي الفرس إلى المدينة رغبت جماعة من قريش في أن يتزوجوا بنات الملوك فقال أمير المؤمنين عليه السلام هن لا يكرهن على ذلك ولكن يخير فأشار جماعة إلى شهر بانوايها بنت كسرى وهي ذات حسن وجمال فلما سبيت وجيء بها إلى المدينة أشرقت لها عذار المدينة وأشرق المسجد بضوء وجهها يا مستمعين النظام صلوا على البدر التما ام محمد اللهم صل على علي و آله وسلم فخيرت وخوطبت من ورائ حجاب والجمع حضور فقيل لها أيا كريمة قومها من تختارين من خطابك وهل أنت راضية بالبعل فسكتت وما فقال أمير المؤمنين عليه السلام سكوتها رضاها وبقي الاختيار فأعادوا عليها القول بالتخير فأومأت بيدها للنور الصاطع والجمع الشهاب اللامع الحسين بن علي صبط النبي محمد أنها تعرفه وشاهدته في المنام وحكت منامها لأمير المؤمنين عليه السلام قالت رأيت في النوم قبل ورود عسكر المسلمين أن النبي محمد خل دارنا وقعد ومعه الحسين وخطبني له وزوجني أبي منه فلما أصبحت كان ذلك يؤثر في قلبي وما كان لي فكر غير هذا فلما كانت الليلة التالية رأيت فاطمة بنت النبي محمد قد أتتني وعرضت علي الإسلام فأسلمت ثم قالت وسيقع الحرب بينكم وبين المسلمين وأن الغلبة تكون للمسلمين وأنك تصلين عن قريب إلى ابني الحسين سالمة لا يصيبك بسوء أحد وكنت كما قالت ما مس يدي إنسان قال لها أمير المؤمنين ما اسمكي فقالت شاه زنان ثم التفت إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال احفظها وأحسن إليها فستلد لك خير أهل الأرض في زمانه بعدك يا مستمعين النظام صلوا ala al-Badr al-Tamam i Muhammed sallallahu alayhi wa'alihi wa sallam allahum salli ala فتزوجها الإمام الحسين فلم تنقض الأيام والليالي حتى حملت بالإمام علي السجاد فلما حضرتها الولادة واكتملت العدة التي أرادها الله لها وكانت تجد خفة في بدنها واتساع ولم تجد ألما ولا وجعا وبينما هي يجالسا إذ أضاء البيت نورا وقد امتلأ من روائح الطيب وإذا بها وضعت زين العابدين عليه السلام أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد والي محمد صلوات ربي عليك يا ابن ابي طالب صلوات ربي عليه فاطمه الزهراء صلوات ربي عليها والحسن والحسين صلوات ربي